إل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذه وكيلا وافذر على ما يقولون واجرهم هجرا جميلا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 فعصافر عون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يومي يجعل الولد نشبا السماء من صوّر كان وعدهم فولا إن هذه تذكره فمن شاء تقد إلى ربه سبيله إن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 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه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 تاو بير الله ان الله غفور رحيم